ان لدينا ان كا لو وجحيم و طعاما ذا غصه و عذابا اليما يوم ترجف الارض و الجبال و كانت الجبال كثيبا مهيلا ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا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 عَمَ أَ سكونُون منِنْ كُ مررب وَآقرَرونَ يَبْبونَ فِي الأررض يَبتَغونَ مِنْفضَِ اللهِ وَآخرونَ يقااتلونَ ف سَبيل اللههِ فَقرَرَأُ مَا تََّرَ منِه وَقمُ الص الصَلَةَ وَآتُ الذَّكاتَ وَقررب اللهَا قَربًا